وفيها بعض الأمور الفريده في العلم ثم هي أيضا جديدة نبدأ فيها بهذه القواعد لتسهيل المسائل الفرائد فكل شرط ليس في الكتاب مردود بلا أدنى ارتياب فالاصل في الرخص أن تسهل ولا تضيق فيها فتعطل والقياس إن كان في مقابل للنص فهو فاسد وباطل وموقوف الصحابي لا يقاوم مرفوعا يا اخي فكن فاهم والدليل لا بد أن يكون صريحا وصحيحا فلا دون ونبينا أعلم الأنام وأفهم لآيات العلام يقدم الصحابة العظام عند تعارض لفظ الكلام والأصل في, أحكام والأصل في أحكام الارتحالي فتساوي حضرا في كل حال والأصل في أحكام الارتحالي تساوي حضرا في كل حال والخف مسمى لكل حائل للقدمين لا يأتي مجادل بلا قيد فيه ولا صفات من قماش ومن أي مصنوعات. والتوقيت يسقط للضرورة بقدر ما تحتاجه الضروره والنسخ قول فاسد متروك لأن المسح جاء في تبوك والمسح قد جاء هنا صريحا في حديث المغيرة الصحيحة ولا تنظر لأي اتهام فأبو قيس سقة إمام والحديث وحديث بن اليمان قد جاء ومن ضعف هنا فقد أساء فيشرع المسح في كل حال في حضر وأي ارتحال ومن قيد المسح بالأسفار ففي القول له هنا عواري، وليس من شرط المسح البرودة فاقوال من قال ذا مردوده والمسح ليس فيه استعاب فالباء للإلساق في الكتاب واشكلوا بأن الغسل محكم والمسح متشابه لا محكم والمسح جاء بالدليل القاطع فهذا محكم بلا منازع ويشرع المسح على النعلين للأسار التي في الصحيحين كحديث المؤزن المأمون في مسلم هو القول المضمون ومسح العمائم بالدليل في هذا قول سوبان الجليل وأشكل بعمائم الزمان. شابه عمائم الرهبان فهذا القول رد بالتخصيص فالمعاصي لا تمنع الترخيص وأيضا يمسح على القلانس والأسار قد جاء لها مؤانث وكذا يمسح على الخمار بهذا الحكم جاءت الأخبار ويشرع المسح على الحذاء فهو كالنعل على السواء ونمسح الجوارب الرقاق للكل وللكل مسح بلا افتراق سقيل وخفيف ومخرق على أي جورب فلا يفرق ومسح الأوائل الرقاع وخرقا بدون أي داع بلا شرط ولا أي قيود فالقول بالاشتراط مردود والقياس للجبيرة واهي وكل الذي جاء لا يضاهي ويمسح المسافر ايام ثلاثه كاملة تمام والمقيم من الايام واحد والحديث قوي لذا شاهد والنقد للجنابه مفهوم من حديث صفوان ذا معلوم فلا تكن للمسح في عناء قال الحبيب طوبى للغرباء فجاز فجاز الله خيرا كل قارئ رب العباد وحده مكافئي وحمدا لله على الختام صلاة على النبي وسلام وعلى الآل والصحب الكرام أكرم بهم صحابه عظام ترى أحسنت يا نصر نعم طيب اكتب كل هذه من عند أبي سفيان أيضا ها دي في, في الاحكام غير منظومه القواعد تبارك الله تبارك الله طيب من اجل العدل والمساواة لرب الحمد والشكر ومنه العون واليسر وتبريك وتسليم كذا الصلوات والبر على المختار والالي هم الخيار فهذه مسائل المسائل لمن أثروا ومن وسم وسمتوا بغاية النصف عسى من ربي الأجر على الخفين جوزوه جماهير سوى النقر من الشيع ومن خرج وقد سبت به الخبر بل الآي وأرجلكم بها جاءت لمن كسر ورد النسخ نسخ سؤلهم فقال جرير ذا الأخر ومن خصص بالسفر فان ووقت الحضر كذا الخلف بأن قال لقد صوت غير مضبوط بالمر كذا الخلف بأن قال لقد أدخلت والطهرو يتكلم على مسألة الطهارة الترابية فقال تيمم أحمد ولكن زابه نظر وقال الجمهور الماء يمس إذ بدأ أمر مسألة عدم مشروعية مسح أسفلهم وقالوا يجوز أسفله إمام ديار من هجر يعني مالك وقول الشافعي أيضا ولكن وجه الأسر بتدليس الوليد كذا فلم يسمع رجا ثور وصحبهما وجوب الظهر لكن يندب القعر ولم يسبت عن الهادي سوى أن يمسح الظهر به أحناف والحنبل بل التحريم قد نصر به أحناف والحنبل بل التحريم قد نصروا مسألة عدم مشروعية التكرار وبالتكرار الأحناف وشفعهم وشفعهم وشفعهم كذا قروا وقاسوا المسح بالغسل ولكن يلزم النكر حنابلة وقول مالكي لا يشرع الكر مسألة المسح جميعا وباليمنى يقول المالكي والشافعي الحبر وقول عند حنبلة وقول عند حنبله وقال الأصل والبر بتقديم اليمين فقل عموم لكن النذر له حكم ومخصوص كما أن الرخص يسر لزيب الجمع أحناف وبعض حنابل قر والاستيعاب قول مالكي والحزم لا قدر والاحناف ثلاث اصابع فالمسح معتبر فمرجوح وماذا ها ورتبهم ورتبهم ها فمرجوح ورتبهم فالاول يضعف يضعف النظر وسانيهما فمضطرب والاخر يضعف الاثر حنابله وشافعه فيصدق انه كثر لما قال على الخف فاكسره هو القدر مساله عدم مشروعيه غسلهما والا فالاجزاء مع الاثم وغسلهما فيجزئه فمالكه له نصر وشافعه وحنابلة وفي اخراهما نفروا وقالوا يعدم الإجزاء ولكن زابه نظر اذ الاصل بلا بلا بطل بلا بطلان فالاجزاء والوزر مسألة مشروعيه المسح على المخرق وخرقهما فالا ومالك قل أم كثر وذا حد بلا ضبط كذا فيشق ذا الأمر حنابلة وشافعة فلا يبزي وقد ذكروا بأنه يجمع الغسل مع المسح لذا نكر وذا نظر مع الأسر ولا ينظر إذا الأثر وكل الشرط مكتوب وما ليس فذا نكر لذا فالسوري جو جوزه وتيمية له نصر نصر وتيميه له نصر مسألة التوخيت وبالتوخيت جمهرة تمام سلاس السفر ويوم كامل حضرا عليه النص والخبر وأسقطه الأحناف وبعض حنابل قر وتيميه وذاك إذ يكون المرء مضطر إذا كانت تبيح الحظر يسقط هكذا الأمر مسألة ابتداء المسح توقيتا ومبدأه من الحدس جماهير له نصر ومال للمسح والحدس وبعض الشافعة قر من اللبس وذا لبس فللواسع قد حجروا وبالخمس من الصلوات داود إذا حضروا وخمسة عشر في السفر وأين دليل ما حصروا وقد قال بأن نمسح فجعل الأمر مقتصر على المسح, ما به على المسح به أحمد والأوزعي زلحبرو يعني هذه طبعا أشمل منظومة الأحكام لاستيعابها أولا ولذكر الأخوال والخلاف وأبياتها قد بلغت ستة وتسعين بيتا وفي الجنوب بلا خلف ليكتمل به الطهر وقاسوا عليها الأغسال وهذا قياس معتبر وان تنتهي مدته ولا زال به الطهر فالاحناف وشافعه بغسل بغسلهما فَيَنْجَبِرُ وَذَا وذا يفسد فلازمه فلازمه ماذا تجزؤهما ها نعم تجزؤها وذا نكر تغسل تجزؤ الطهاره وذا يفسد فلازمه تجزؤها وذا نكره حنابلة وقول وقول شافعي أنف إذا اعتبروا زوال المسح أبطله ولكن زابه نظر فلا ينقض سوى الحدث وغيره ليس معتبر به الحزم وتيمية حزم بن حزم به الحزم وتيمية فيبقى كما هو الطهر كذاك الخلع في الوقت وعكسه جمهر النصر مسألة الجوربين طيب أنت تاذن لنا بأن يعني المنظومة طويلة جدا ووقتنا اليوم ضيق لأن الدرس ينتهي اليوم بعد المغرب بقليل فيعني في لعله بإذن الله تعالى في قابل الأيام سأقرأ عليكم هذه المنظومات كاملة وطبعا هذه المنظومة أيضا ان شاء الله تعالى رجاء أن تكتب وتضم إلى المذكرة طيب محمد أبو زياد ان شاء الله تعالى هيتولى كتابة المنظومات وترفع على الموقع وترفع على المنتدى ان شاء الله تعالى محمد أبو زياد ان شاء الله تعالى هيتولى كتابة المنظومات وترفع على المنتدى الله اكبر لا لا لا دي حاجه ثانيه <تصفيق> طيب هذا حديث علي بن أبي طالب قد كتب لا ما كله كتب يعني آخر مسألة في سلس المزل ولكن طبعا الامتحان تأقل هذا الإسبوع طيب يا طلبة العلم يعني ما أعرفه أو ما أدري ما أقول يعني شكرا وحمدا لجميعكم أولا ولخصوصكم ثانيا لهذا الجهد الطيب المبارك الذي أصمر عن هذه المنظومات الرائعة في جمع هذه الدروس جمعا طيبا وكذلك ايضا فيما استقبلت اليوم من أول الأبحاث وكذلك أيضا من الجهد الدائم الذي هو من كتابة هذه الدروس فكل هذا طبعا يشكر ولازلت أقول لكم كلمة لعلي أؤكد عليها المرة بعد المرة هذه الدعوة ليست دعوة شخص وقد قلت لكم قبل ذلك غير مرة هذه الدعوة صارت قاربا صارت قاربا يجمعنا ماذا جميعا وكل منكم له عمله وشغله في هذه الدعوة ونشاطه فمن الناس من يقوم عليها من جهة جمع هذه الدروس وطباعتها وكتابتها جزاهم الله خيرا أو جزاهم الله خيرا ومن الناس من يقوم بجهد آخر من تسجيلها ومن الناس من يقوم بجهد يعني آخر من النفقة ومن الناس من يقوم بجهد آخر من ترتيب أمرها والقيام على خدمة أهلها وطلابها ومن الناس من يقوم بجهد آخر من المشاركة في هذه الدروس مشاركة إيجابية عن طريق النقاش والسؤال ومن الناس من يقوم بجهد آخر من الامتحان والتفوق والنتيجه إلى آخره فأرجو أن يتأكد هذا الأصل عندكم جميعا أن هذه الدعوة ليست دعوه خاصة وإنما هذه الدعوة كما أقول صارت قاربا يجمعنا جميعا فيه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا هذه الدعوة بعظيم منه وكرمه وفضله وأن يؤيدها الله سبحانه وتعالى بتاييده دائما أبدا وأن يوفقنا جميعا عليها أو لها قولي ذلك والقادر عليه طبعا يعني انا أريد أن أكافئ إخوانكم الذين كتبوا هذه المنظومات الرائعة وهذا لا يسخط حقهم في البحث إن شاء الله تبارك وتعالى فيعني انظر أمرك ها يعني انظر أمرك وهذا هو الأمر <تصفيق> طيب عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم الماذني رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه انه يجد الشيء في الصلاه اسمع يا دكتور احمد المراوح هي سبب مباشر ها على غير والهواء برضه شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد شيئا في الصلاه قال لا ينصرف قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا الحديث نحن اليوم مع الباب ماذا الفقهيات المبحث الثاني فقهياته الفقهيه الاولى او المساله الاولى قلت و إجماع اجماع اهل العلم على فساد الطهاره على فساد الطهاره بالريح بالريح سواء صاحبه صوت سواء صاحبه صوت وهو الذي يسمى الدرات او لم يصحبه صوت وهو الذي يسمى الفساء كما فسره ابو هريره رضي الله عنه كما فسره ابو هريره لا يقبل الله صلاه احدكم كما فسره ابو هريره رضي الله عنه لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا فقال يا ابا هريره ما الحدث ما الحدث قال فساء او ضرت ويجوز في اللغه الامران الضم وماذا والكسر فيقال فساء ويقال ماذا فساء ففيه وجهان ولغتان عندهم قلت ولم يختلفوا إلا ما اختلفوا بعد فيما يأتي اللي يبقى أول مسألة ريح القبل يعني هم اتفقوا على أن الفساء والضرات ناقضاني أو أن الريح ناقدة وهي الحدث الذي وقع ذكره في حديث أبي راير، واختلفوا في ريحه في ريح ماذا القبل؟ قلت ريح القبل المذهب الأول ليس ناقضا، وقد قال به الأحناف، وقد قال به الأحناف، وهو قول عند المالكيه وهو قول في مذهب المالكي بأنه ليس ناقضا وقال ابن حزم وقال ابن حزم لا ينقض وقال ابن حزم بعدم النقض ونقل فيه خلاف في مذهب الحنابلة ونقل فيه خلاف في مذهب الحنابلة وذلك للأدلة الآتية تعرفون ريح القبل ولم تعرفون هذا يكون كثيرا في النساء أن الريح قد يخرج من غير محله وهذه مسألة قد يعني تكسر في النساء وتنظر جدا في الرجال فهل يكون هذا الريح ناقضا أم أنه ليس بناقض قلت بان الاحناف قالوا بانه لا ينقط وهو قول لبعض المالكيه ونقل المرضاوي فيه خلاف في مذهب الحنابلة وأشهر من من قال بخلاف فيه بعدم النقد هو ابن عقيل واما ابن حزم فقال لا ينقط قلت الادلالات الاول استصحابا للاصل استصحابا للاصل وهو أن الأصل عدم النقد أن الأصل عدم النقد وبقاء الشيء على ما كان عليه حتى يأتي الدليل الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الدبر سمى الدبر مع الحدث وعليه فلا يعتبر بخروجه من غير الدبر اين الدليل على انه سمى الدبر مع الحدث حديث العينان وكاء ماذا السه كما جاء في حديث علي كما جاء في حديث علي رضي الله عنه العينان وكاء السه والسهو هي حلقة الدبر فإذا نامت العينان استطلق الوكاء ويضبط أيضا استطلق الوكاء قلت فسمى, فسمى صلى الله عليه وسلم الدبرة واعتبر به بما دل على أنه لا يعتبر لا يعتبر بالريح يخرج من غير محيط الدليل السادس وأنه صلى الله عليه وسلم في نظائر حديث الباب يعني في نظار حديث الباب هي الحديث الأحاديث التي تكلمت عن مسألة الشك في الوضوء فهناك جملة من الأحاديث والحمد لله إن شاء الله تعالى من مباحثنا التي ستأتي بأني سأعقد فصلا فصل فيما صحف في الباب وما لم يصح وأذكر لكم الحديث الشك كلها مع شيء من التعليق عليها بسيط تمام على طريقتنا وسنتنا السابق فسمى في الاحاديث نظائر حديث الباب سمى الالتين اكتب هذا فسمى صلى الله عليه وسلم في حديث الباب الالتين والمقعدة والدبر لما تيجي تتامل احاديث الباب التي جاءت في مساله الشك قال يأتيه الشيطان فينفق في مقعدته أو بين إليتيه أو يأخذ شعرة من دبره قلت وهذه التسمية هذه التسمية معتبرة بأنه لا عبرة بالخارج غير المعتاد وأن العبرة بالخارج المعتاد يعني ايه بالخارج المعتاد يعني الذي يخرج من محله المعتاد على صفته لكن الريح الذي تخرج من الدبر هذه الريح تخرج من من غير الخارج المعتاد على غير الصفة المعتاد هذا واضح لديكم ها؟ واضح ها؟ لست أسق واضح طب ما الفرق عندك بين المعتاد وغير المعتاد من غير حرج ما إجابة سؤالي أسخل. ها طيب لا أسأل طيب أنا ما أسألتك لإحراجك وإنما هذه سنة في مجالسنا وأنت لما يعني يقدم بك الحال ستعلم أنها سنة في مجالسنا لست تختص انت تدعو وإنما أريد من سؤالي هذا أن أطمئني أطمئني لماذا؟ لفهم الجالس حتى لا يذهب الجالس إلى بيته والمسألة مضطربة في الفرص فيعرف من أين جاء هذا الحكم النبي عليه الصلاة هنا في أحاديث الباب لأحاديث الشك قال يأتي الشيطان أحدكم فينفق في مقعده وفي رواية ينفق بين اليتيه وفي رواية أخذ شعرة من دبري كل هذه أحاديث في الشك يبقى سمى هنا ماذا؟ المقعدة والدبر وماذا؟ والإليتيه بما دل على أنه لم يعتبر بالريح إلا إذا خرج منين؟ من الخارج المعتاد ان خروج الريح المعتاد يكون منين؟ من الضبر وأنه بهذا لا يعتبر بالريح يخرج من غير الخارج المعتاد فخروجه من القبل ليس خروجا على العادة واضح؟ طيب قلت سالسا قل رابعا هذا طيب رابعا وهو ان خروج الريح من القبل عارض نادر عارض نادر ليس على عاده ولا يعتبر بالعارض النادر وليس له حكم عند اهل العلم يبا هذا الوجه الرابع خروج الريح من الدبر هذا عارض نادر والعارض النادر قولي يكسر في النساء سابقا يكسر باعتبار من ها بالنسبه الى الرجال وإلا فهو في أصله ليس ايه ليس كثيرا واضح كما تقول إن كيد الشيخ تقول ان كنا ايه عظيم ليس عظيما في اصله إنما هو عظيم باعتبار ماذا مقارنته بكيد من بكيد الرجال وإلا فكيد النساء يدخل تحت عموم قول الله تعالى إن كيد الشيطان كان إيش؟ كان ضعيفا واضح فهذا هو الاعتبار بكلمة كسر وإيه؟ وقلة مفهوم هذا يا طلبة العلم الا فهو في الأصل هذا الريح الذي يخرج من قبل المرأة إنما هو عارض نادر ولا عبرة بالعارض النادر وليس له حكم شرعي لأن العارض النادر يومل زي ما أضرب مثالك هل يجوز اكل الدود؟ الجواب لا لكن وجوده في المش يأخذ حكم ماذا؟ حكم المش لأن وجوده هنا عارض ايه؟ عارض النادر طيب نقول رابعا وابو هريره رضي الله عنه فسر الحديث وابو هريره رضي الله عنه فسر الحديث بالفساء والدرات او الفساء والدرات والفساء والدرات لغه فيه معنى الاست والعجيزه والدبر انت لو رجعت الى مصادر اللغه في تعريف الفساء والضرات هتجد إنه هو متلازم مع وجود ماذا تلازم من والاست والمقعدة والدبر والعجيزة يبأ إذا لا يكون فساء إلا إذا خرج منن قلت ولا يكون فساء ولا ضرطة إلا إذا خرج من هذا المخرج وعليه فالذي يخرج من القبل فالذي يخرج من القبل لا يسميه أساء ولا دراتا سادسا أن ريح القبل أن ريح القبل مرضي أن ريح القبل مرضي ولا عبرة به ولا اعتباره لان الاصل في المار في المريض ماذا العذر ورفع الحرج وإسقاط التكليف سادسا ها سابعا وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب حتى يسمع صوتا او يشم ريحا وريح القبل وريح القبل ينتفي في هذان الأمران ينتفي في هذان الأمران فليس هو ماذا فليس هو صوتا ذراتا ولا ريحا تكره حساء سامنا وان ريح القبل قد أشبه الرطبات التي تخرج من قبل المرأة وهي على الراجح طاهرة ليست ناقضة طاهرة ليست ناقضة وعليه فلا ينقض الوضوء عاشرا لانه ينعدم الدليل على كونه ناخذا والقاعدة كل ما خرج من السبيلين ناقض فهي منقوضه فهي منقوضه وليست عامه كليه ولو صدقت فإنما تصدق على الغالب له المعتاد يعني الأصل في القاعدة انها لا تتنزل إلى على أمر غالبه معتاد واضح يا طلبة العلم أما غير الغالب ولا المعتاد فلا يدخل تحت القاعدة أصل يبا هذه عشرة أدلة على أن ريح القبل ماذا يا طلبه العلم ليست ناقضة قلت المذاب الثاني وقد قال الشافعية وبعض المالكية والرواية الاشهر في الحنابلة عند الحنابلة او القول الاقوى عند الحنابلة والأشهر بان ريح القبل ناقضه واستدل على النقد بما يأتي اولا ان كل خارج من السبيلين ماذا ناقض ثانياً، أنه يشبه المزي يشبه المزي فكان ناقضا بنقد المزي الوضوء ثالثا أنه لا يخلو من بلة لا يخلو من بلة تعلق به رابعا قياس قياس على المستحاضه القياس على المستحاضه وهذا دليلهم الرابع خامسا أن العبرة أن العبرة إنما هي بالمحل بالمحل ومتى خرج الريح من محل نجسة، فكان ناقضا، وخامسا وهو ريح، فلا فرق كونه خرج من القبل أو من الدبر، للاشارة بين القبل والدبر حكم. كما لو مس الرجل دبره نقض وضوءه كما لو مس ماذا قبله يبا هذه كم سته ادله للفريق القائل بالنقد وهذه الادله ثلاثه منها ماذا اقيسه ودليلان من النظر ودليل قاعدة واضح في مقابل عشرة ماذا أدلة للفريق الأول والفريق الأول ادلته يمكن القول بأنها أدلة نصية لأنها مفهوم أحاديث كثيرة كأحاديث يسمع صوتا ما الحدث يا أو أحاديث التي فيها ذكر الدبر والمقعد ونحو ذلك وله أيضا دليل من قواعد شرعية وهي قاعده استصحاب الأصل الأصل عدم النقد بقاء الشيء على ما هو ماذا عليه فإذا الأدلة فيها شيء من التكاف يقوي هذا التكاف أن القائلين من هنا مذهبان في مقابل من مذهبان في مقابل مذهبي يمكن أن نقول لأن مذهب الحنابلة تفر ومذهب المالكية تفر وأصبح مذهب الأحناف في مقابل مذهب من؟ الشافعية وإلا فالمرجح للفريق الأول هو موجود مذهب من؟ الظاهرية معه فيمكن القول بأنها ثلاثه مذاهب في مقابل ماذا؟ مذهبي ولكن يعود فنقول ولكن القوايا الأقوى في مزب الحنابلة والأشهر هي القول بماذا بالنقد فعادت المسألة إليه؟ إلى إلى التكافؤ من حيث عدد القائلين ومن حيث الأدل ومن حيث ماذا الأدل واضح يا طلبة العلم طيب حتى الآن نصير إلى الترجيح هل هناك مشكلة فيما ذكر ها قول لماذا ترفع شمالك؟ تردع القلم ورفع يمنا كان الشيخ الأثيوبي حفظ الله تعالى ينكر هذا على طلبة العلم حتى أنه اشتد نكيره على بعضهم يخرج يمسك الكتاب بشماله والنعل بيمينه وانت لو تأملت النبي عليه الصلاة والسلام مما خلعنا عليه في الحديث الشهير أين وضعهما عن, عن شمال قول ما تريد القول الخامس والسادس نعم تفضل أملي الخامس والسادس فيه قالوا بأن العبرة بالمحل وليست العبرة بالخارج والمحل ده محل ناقض ولا لا اللي هو القبل محل ناقض الذي يخرج منه البول والبول ناقض والمزي وهو ناقض فقالوا إذن العبرة بالمحل كل ما يخرج من هذا المحل فهو ايه؟ ناقل. والدليل السادس هو ريح لا عبرة بكونه خرج من القبل أو من الدبر ليه؟ لأن في تسوية بين القبل وليه؟ والدبر التسوية دي مصدرها ايه؟ إن من لمس دبره عندهم على مذهبهم يتوضأ ومن لمس قبله ومن لمس قبله يتوضأ فقالوا التسوية تقتضي أن لا فرق بين خروج ريح من هنا أو من هنا. يبقى هذه ستة تدل الفريق المخالف. الآن أنت الدليل وسوف تجيب عليه. هات قلت وترجح المذا بالأول. وترجح المذا بالأول بكونه بكونه أي ريح القبل ليس ناقضا. ليس ناقضا. وذلك للأسباب الآتية. الأول دليلهم هو كل ما خرج من السبيلين ماذا ناق؟ قلت وهذه القاعدة أغلبية لا كلية أغلبية لا ايه لا كلية يعني أغلبية لا كلية أغلبية يعني لا تصدق على جميع أفرادها. لكن كلية تصدق على جميع افراده وإحنا عندنا قاعدة بتقول إيه؟ كل قاعدة لابد أن هي إيه؟ تشز يعني مثلا على الموظفين الحضور الساعة التاسعة هذه القاعدة تشز نعم تشز لو كان اليوم في مطر فعند إزني يعفى عن الموعد بسبب ماذا ان المطر يؤخر الناس عن الحضور ويستوجب ماذا تعطل الناس الطرق والمواصلات يبقى لما يجي لك لا أنا قلت التاسعة نقول اليوم في مطر وقاعدة التاسعة هذه قاعدة إيه قاعدة تشز واضح قاعدة ماذا قاعدة تشز واضح يا طلبة العلم يبقى ما من قاعدة الا وماذا وتشز قلت فيشز بالدليل ريح القبر ثانيا وليس كل ما خرج من السبيلين ناقض بدليل الصفرة والكدرة بعد الحيض بعد الحيض قالت ام معطية لا نعدها شيئا لا نعدها شيئا ورطوبة فرج المراه مما سكت عنه الشارع يبقى اذا عندنا ما ينقض هذه القاعده قلت فاذا فاذا نقضت القاعده بهذين المثالين جاز نقدها بريح القبط يعني واحد قال ما حدش يدخل فجي واحد قال له طب معلش أدخلني ادخلني قال طب ادخل جاء اخر قال طب بالله ادخلني معه نحن صديقين قال ادخل معه فجي الثالث للثالث ان يحتج عليه بدخوله ها يقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم و لابد لهم من ماذا من ثالث له ان يحتج فكذلك لما ناقدنا القاعده بمثالين على ان ليس كل ما خرج من السبيلين يكون ناقضا جاز نقدها بماذا بمثال سالس واضح يا طلبه العلم يبقى هذا الجواب رقم كم ثالثا والقاعده, والقاعدة لا تكون دليلا مستقلا والقاعده الفقهيه او الاصوليه لا تكون دليلا مستقلا رابعا وهذا الدليل معارض لما هو ماذا اقوى منه وهذا الدليل معارض لما هو ايه اقوى منه عشان تستدل بدليل لازم الدليل يخلو من المعارض المعارض اقوى منه مما ذكرنا من الايه من الادله خامسا وهذه القاعده وهذه القاعده تعارض قاعده اخرى وهي قاعده ماذا الاصل عدم النقد وبقاء الشيء على ما هو عليه طب لما تيجي قاعده تعارض قاعده اما ان يتساقط مش كده واما ان تغلب قاعده ايه قاعده الاثنين بتحدوا بعض اما إن واحد يغلب وإماً الاثنين يعملوا إيه؟ يتعدلوا تمام؟ يبقى احنا ذكرنا قاعدة في مقابل القاعدة قلت ولا شك أن قاعدة عدم النقد أقوى طب ليه؟ قاعدة عدم النقد أقوى من قاعدة كل ما خرج من السبيلين ناقض ها؟ لأن في هناك قواعد أخرى تقويها لكن قاعدة كل ما خرج من ها؟ قاعدة ليس لها ما, إيه ما يقويها واضح وقاعدة عدم النقد أقوى لأنها مؤيدة بقواعد أخرى في معناها يبقى اجبنا عن أول دليل لهذا الفريق بماذا بخمسة إيه خمسة أجوبة طيب الدليل الثاني يبا ثانيا قولهم بأن ريح القبل يشبه المزي ووجه الشبه هو ماذا محل الخروج فكان ناقضا فكان ناقضا مشابها للمزي يبا هذا قياس لكن هذا القياس ما صحيح ابدا قلت ويجاب عنه بأنه قياس فاسد الاعتبار لأنه في مقابل نص ودليل ثانيا وجه مشابهته المزي ضعيف هل هو يشبه المزي فعلا؟ طيب وجه مشابهه المزي ضعيف من وجوه المزي يخرج بماذا؟ بشهوه المزي يخرج بشاهوة وريح القبل يخرج مرضا مرضا ثانيا والمزي يخرج عاده لكن ريح القبل لا يخرج ماذا عاده ثالثا والمز يخرج بقصد يعني المرء له فيه فعل بدليل قول علي كنت رجلا ايه مزاء مزان على وزن ماذا يعني لي فعل فيه صحيح ولا لا بخلاف ريح القبل فليس للانسان فيه فعل ولا قصد ثالثا ولا رابعا والمز خروجه كثير قد يخرج كثيرا مزاء بدليل القول عليه مزاء أما ريح القبل فخروجه ماذا عارض نادر أما ريح القبل فخروجه عارض نادر فعل الشهوة من مين بغير شهوه هل ترى يخرج المزي بغير شهوه أصلاً نعلم أن المني يخرج بغير شهوه لبرد أو, ل... أو ل لمرضي لكن ما نعلم المزي يخرج بغير شهوه قول فين كنا ها آه لكن ال ال الريح قبل خروج عارضه نادر قلت فامتنعت المشابهة بينهما من وجوه بما يفسد هذا القياس قلت ويزداد الأمر وضوحا ويزداد الأمر وضوحا بأن هذا القياس فاسد لان لا توجد العلة الجامعة، لا, تولد... لا توجد العله الجامعة التي يمكن بها الخياص، وليست العلة هي المحل. اند عشان تقيس لازم علة إيه؟ جامعة شيء مشترك بين المقيس والمقيسة، زي الخمر والمخدرات، إيش الشيء مشترك؟ سكر وزهاب العقل. لكن إيه الشيء المشترك بين المزي والإيه وبين المزي وريح القبل ما في شيء مشترك وليست العبرة بالمحل واضح انما العبرة في المزي كوني ماذا نجسا قلت وكذلك بأن المزي نجس لكن ريح القبل ليست نجسة مما يفسد هذا القياس ابتداء وانتهاء قول يا محمد لا بعيد جدا هذا القياس بعيد ويفتح علينا باب لكن فعلا احنا ممكن نفسد هذا القياس بقياس آخر وهي إفرازات إف المرأة ورطوبات فرجه له المرأة ولكن ما رأى ايضا هذا القياس لفقود طروق ومشابه وعدم مشابهه بين الإفرازات هذه وبين ماذا الريح ولكن كوفينا بما قلنا هات الدليل الثالث لاوم يا باب قولهم بأن ريح القبل قولهم سالسا بأن ريح القبل لا يخلو من بلة يعني حال خروجه لا يخرج من بلة يعني حال خروجه فلذا كان ناقضا قلت وهذا التعليل ضعيف وهذه البله لا بد من تعيينها أهي ناقضة أم غير ناقضة <تصفيق> لأن الحكم صار إليها لا إليه ثانيا. ولا يعتبر بهذه البلة لأنها بلة يسيرة لا يتعلق بها حكم ثالثا ولا نسلم أنه يحمل بلة لأن هذا الهواء السريع لا يمكن أن يحمل شيئا له حجم أو وزن رابعا ولا تطرد ولا تطرد دلالات النصوص الشرعي السابق بمثل هذا التعليل فإذا حضر الأسر بطل النظر هذا مفهوم قالوا انها تحمل بلى حال خروتها نحن لا نسلم لهم بهذا أصل واضح وثانيا لو سلمنا هذه البله تكون يسير لا يتعلق بها حكم حكم شرعي لان الشرع يعفو عن الشيء الايه اليسير ثالثا لابد لنا ان يسموا لنا هذه البله واليا ناقضه هل هي نجسه لان الحكم صار الى من الى البله لا اليها فهذه وجوه او اربعه اجوبه يطرد بها هذا الدليل الثالث الدليل الرابع لهم قولهم بقياس ريح القبول يعني على المستحاضه بقياس ريح القبول يعني على المستحاضه بجامع عله بجامع عله المحل يقال ان الاستحاضه تخرج منين من هذا المحل وكذا ريح القبر وثانيا لان ريح القبر مرضي والاستحادة ماذا ايضا مرضيه يبقى نقيس الاستحاضه على ريح القبر هل هذا القياس صحيح ها طب لماذا ريح القبر ممكن يكون من الرجل والاستحاضة لا تكون إلا من المرأة غيره صفة الشيء الخارج وهنا لابد من ضبط مسألة هل الحكم الشرعي يتعلق بالمحل ولا بالمحل والخارج وصفة الخارج ان من قال يتعلق بالمحل يبقى كل ما يخرج من هذا المحل فهو ناقض ونجس ومن قال لا يتعلق بالمحل والخارج وصفة الخارج يبقى اشترى الثلاث ايه شروع المحل فاذا خرج من غير المحل يبقى فارق الحكم اتنين اذا فارق في الصفة زي ريح القبل يفارق الريح فين في صفته من وجود رائحة ومن وجود ماذا صوت يبقى يفارقه في الصفة ويفارقه ايضا في الخارج وصفة الخارج لان ريح القبل ليس ريحا اصلا هو مجرد هواء ولذلك سياتي بيان ان من ضمن الردود عليه ان ده ليس ريحه وتسميه ريح فيها تجوز انما الراجح تسمية ماذا هواء لان تسميه ريح يعطيه حكم حكم الريح وخل بالكم من التسميات هذه لان احيانا التسميات قد تحكم الإنسان وقد تلجئه زي ما اضرب لك مثالا يجي بعض الناس يسمي شيء زي ما قالوا ايه توحيد الحاكمية الشرك السياسي بناء على هذه التسميات اعملوا ايه اخترعوا قسما يبقى التوحيد اربعه ايه اقسام طيب طيب والذي يؤمن بالربوبية والولوهية ولا يؤمن بالأسماء والصفات يبقى ايه خفر يبقى كذلك الذي لا يؤمن بالحاكمية يبقى ايه طب انت ما تسلمش لهم بالتسميه اصلا واضح لا نسلم لهم بالايه بالتسميه لان التسميه هي عليها إيه؟ هنبني عليها حكم فنحن لا نسلم لهم بماذا بالتسميه ان دي ريح انما الراجح ان هي ايه هواء هواء ليه لان ملوش اي صفه الريح من من الصوت ولا من الايه والرائحه انما هو هواء لا وصفه الهواء من انه ملوش ريح وملوش ماذا؟ ملوش صوت. طيب نقول وهذا قياس فاسد الاعتبار. لمفارقه لمفارقه الاستحاضه لمفارقه الاستحاضه ذلك الهواء الخارج ذلك الهواء الخارج من القبل. ووجوه المفارقه كثيرة ان الاستحاض دم وهذا هواء ان الاستحاض مستمره اني اصطحاض حيضه ايه شديده لا اكاد اطهر بينما ريح القبول ماذا عارض أن الاستحاضه تكون من المراه وريح القبول يكون من الجنسين ان الاستحاضه دم والدم هناك قول بنجاسته بينما ريح القبل هواء والهواء ليس ليس نجسا وقلت والاعتبار ليس بالخارج وفقط وإنما الاعتبار بالخارج والمحل وصفة الخارج طيب نأتي الى كم الدليل الخامس عندهم ما هو قولهم بان العبره بالمحل بان العبره بالمحل وما خرج من محل النجسه فهو ماذا فهو نجس قلت ولا نسلم ان المحل نجس لان أبعاد الانسان الاصل فيها ماذا طهر ولكن يتنجس حينا ودي مسألة مهمة جدا هل فرج الرجل نجس أم فرج المرأة لا طبعا الحديث المؤمن ماذا لا ينجس إنما يتنجس حينا فلذا وجب ماذا تطهيره يبقى لا نسلم من المحل نجس صحيح قلت ثانيا والهواء ذاته ليس بنجس الحكم على الهواء ليس على المحل سالسا وهذا الاعتراض ليس بشيء وهذا الاعتراض ليس بشيء لأنه إذا حضر الأسر بطل النظر إذا حضر الأثر بطل النظر رابعا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر بأشياء تخرج من هذا المحل لا نجاسة ولا طهاره كمثل ماذا القدره والصفره بعد بعد الحيض نأتي إلى من؟ إلى الدليل الأخير عندهم السادس ما هو؟ يبقى الدليل السادس عندهم قولهم بأنه ريح والريح ناقضة والريح ناقضة ولا اعتبار بخروجها من قبل أو من دبر لماذا؟ ها؟ لتسوية الشارع بين القبل وليه والدبر لا فرق بين القبل والدبر في حكم الشارع كمثلي كمثلي مس أحدهما ينقض الوضوء قلت ولنسلم بأن هذا الخارج من القبل هو ريح إنما هو هواء وإن سمي ريحا فهذه التسميه ليست حقيقيه لانه يخالف الريح لانه يخالف الريح في الصفه والرائحة لانه يخالف الريح في الصفه والرائحه ثانيا ولو سلمنا بانه ريح ولو سلمنا بانه ريح فليست كل ريح ناقضه إنما الريح التي وصفها الشارع إنما الريح التي وصفها الشارع بوصفين ما هما الصوت وماذا والرائحة وهذه الصفات منتفاه في هذه الريح سالسا والتسوية بين القبل والدبر والتسوية بين القبل والدبر إن صحت في حكم إن صحت في حكم فلا تصح في كل ماذا في كل حكم نعم حصل تسوية من الشارع بين القبل والدبر في أحكام شرعية لكن هذا لا يلزم منه تمام تمام التسوية رابعا ولما سبق أن الاعتبار الشرعي إنما يكون اعتبار الشرعي إنما يكون بالخارج بالخارج يعني صفة والمحل محل الخروج كذلك فعليه لا يكون كافيا للحكم عليه بالنجاسه لا يكون كافيا للحكم عليه بالنجاسه هو خروجه من هذا المحل والتسويه والتسويه بين القبل والدبر قلت وبعد هذا الجواب وبعد هذا الجواب المفصل عن أدلة المخالف يترجح القول يترجح القول بأن ريح القبل ليست نجسا بأن ريح القبل ليست نجسا ولا ناقضة وذلك للأدلة للمرجحات الاتي انعدام الدليل ضعف أدلة المخالف القائلة بالنقض والنجاس سالسا أن أدلة المخالف هي أقيسة اقيسه تبين فسادها خاصه خاصه لما يردها الدليل الصحيح وخامسا أن هذا القول منصور بقواعد عدة منها الأصل عدم النقد الأصل صحة العمل الأصل بقاء الشيء على ما هو عليه الأصل بقاء ما كان على ما كان رابعا القاعدة الرابعة لا اعتبار بالعارض النادر العارض النادر غير معتبر به خامسا والاعتبار في النقد بالمحل والخارج وصفة الخارج والاعتبار في النقد بالمحل والخارج وصفة الخارج هذه أول مسألة معنا استغرقت منا قرابة ماذا؟ الساعة تقريبا هذه أول مسألة وإن كانت هذه المسألة, المسألة ليست زيبال لأنها مسألة يعني لا تعم بها البلوة ومسألة عارضة لكن حسبك هذا البحث في توجيه أدلة المخالف وفي ايراد الأدلة عليه ورد قوله كما رأيت كما رأيت يا طالب العلم فنأتي الآن إلى المسألة الثانية وهي الشك في الوضوء حال الصلاة أتكلم الآن حال الصلاة الشك في الوضوء مطلقا الشك في الوضوء حال الصلاة قلت وهي مسألة وهي مسألة إجماع إلا من روايه مالكيه بنقد الوضوء وقد قد اضطربت و قد اضطربت اقوال اهل العلم و قد اضطربت اقوال اهل العلم يعني في هذه الروايه فجعلها فجعلها اقوام روايه عن مالك كما نقل ابن الملقين كما نقل ابن الملاق عن صاحب التتمة حكاية عن مالك، وقال الحافظ ابن حجر رواية التفصيل لا تثبت عن مالك، يعني رواية التفصيل إن الشك إذا كان في الصلاة لا ينقد، وإذا كان خارج الصلاة فإنّه ينقد الوضوء. قال رواية التفصيل قلت يعني تفصيل في الشك التفصيل في الشك إذا كان خارج الصلاة أو داخل الصلاة فهذا لا يسكت عن مالك رحمه الله تبارك وتعالى قال الإمام النووي ولا فرق بين حصول الشك ولا فرق بين حصول الشك في نفس الصلاة وخارجها، في نفس الصلاة وخارجها، وهذا مذهبنا، وهذا مذهبنا ومذهب العلماء من السلف والخلف. يبقى الآن بعد نقل الإه القولين، الأول هو قول من الجمهور. من أن الشك لا ينقض ماذا الوضوء سواء كان في داخل الصلاة أو خارجها أما مالك فقال بماذا بالتفصيل فإذا كان في داخل الصلاة فإنه لا ينقض وإذا كان خارج الصلاة فإنه ماذا فإنه ناقض واضح <تصفيق> قلت وإليك الأدل أما ماذا بالجمهور وقد وقع في حديث أبي هريرة في الشك قال فلا يخرج من المسجد فقد وقع في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الشك قوله فلا يخرج من المسجد وقوله المسجد أعم من الصلاة فيشمل الصلاة وغيرها بما يدل على عدم تقييد الشك بالصلاه ثانيا يبقى اول دليل عندنا ان قالوا ان رواية حديث عباد ان عباد قال يجد الشيء في الصلاه ففهم منه انه لو وجده خارج الايه الصلاه لا يتوضى اتينا بروايه ابي هريره وهي ماذا اعم وهي قوله ماذا في المسجد والمسجد اعم منين اعم من الصلاة لأن وجود الرجل في المسجد يشمل الصلاة وغيرها إشكال ودفع فإن قالوا فإن قالوا إن قول أبي هريرة في المسجد إن, قول إن قوله صلى الله عليه وسلم في المسجد يعني في الصلاة قوله في المسجد يعني فين ليه لأن الأصل أن تكون الصلاة فين في المسجد أجبنا بأن تفسيره ببعض أفراده أجبنا بأن تفسيره ببعض أفراده لا ينفي عموم ماذا لا ينفي عموم تفسيره واضح لأن المسجد موضوع لأمر المسلمين لأن المسجد موضوع لأمر المسلمين وقد قصده الصحابة كثيرا لغير ماذا لغير الصلاة يعني ربما خرج رجل منهم من بيته يقيل فين؟ في المسجد كما في قصة علي ومغاضبه فاطمة رضي الله عنها لا واضح قلت سالسا والأصل بقاء اللفظ على ماذا على ظاهره وعدم تقييده نقول الدليل الثاني الدليل الثاني بإحنا ذكرنا الدليل أول حديث أبي هريرة أنه قال في المسجد فأصبح الحديث يا عم الصلاة وماذا وغيرها بما به أن الشك لا يعتبر به سواء في الصلاه او في خارج الصلاه قلت ثانيا ولما وقع في بعض روايات من ذكر سببه سبب ماذا ها سبب الشك وأنه من فعل الشيطان وأنه من فعل الشيطان فعليه لا يعتبر به لا يعتبر به بل ويجب إطراحه ويجب إطراحه ترغيما لمن؟ للشيطان وهذا التعليل لا يفارق بين الصلاة وغيرها ثالثا عموم قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالك عمم قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم وهذا يشمل الوضوء فلا يجوز إبطاله والشرع لم يجعل الشك ماذا؟ مبطلا للوضوء يعني ليس نجد أن من مبطلات الوضوء الشك صحيح نجد من مبطلات الوضوء الريح الغائط البول النوم أكلح من الإبل هذه كلها مبطلات لكن لا نجد تهم مبطلات الوضوء الشك يبقى إذن ولا تبطلوا إيه أعمالكم رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه صح عنه من حديث أبي وريرة أنه قال لا وضوء لا وضوء إلا من صوت أو ريح لا وضوء الا من صوت أوري وعليه لا وضوء من شك وهذا يشمل الصلاه وماذا وغيرها قلت خامسا وذكر الصلاه ها هنا ليس تقييدا للحكم ليس تقييدا للحكم بها وإنما لما وقع السؤال عليها ووقاع الأعيان تتعدى والأصل عموم الدليل يعني إيه؟ لم هذا القلم يصح أننا أمتحم به يقول نعم. لا يأتي قال يولي زم ما ينفع أن أنت تكتب به لا أنا سألت عن الامتحان فأنت اجبتني على ماذا الامتحان هذا لا يعني أنه لا ينفع لغير الامتحان فسؤال الصحابي وقع عليه على الصلاة فأجابه لكن هذا لا يعني تقييد الحكم بماذا بالصلاة أفهما هذه سمه لك هذا هذ القميص ينفع صلبي الجمعة يقول له ترى ينفع والله طيب هل معنى هذا أنه لا ينفع لغير الجمعة بل ينفع لغير الجمعة وهذا اوكد ليه؟ إنه إذا كان ينفع للجمعة وهي باب زينة وتجمل يبقى ينفع من باب أولى ليه لغيرها ولست مطالبا في غير الجمعة بماذا؟ بالزينة والتجمل التي طلبت فيها لليه؟ جمعه قلت سادسا بل دليل القياس القياس قلت فإذا لم يعتبر بالشك الطارئ يعني في الصلاة لم يعتبر به لم يعتبر به يعني خارج الصلاة لأن حال الصلاة لأن حال الصلاة كما هو معلوم أو كد وأوجب وأعظم والصلاة أولى بالاحتياط يعني من خارج الصلاة سابعا ولما لا يكون ناقضا داخل الصلاة لا يكون ناقضا خارجا لانه لا فرق بين الناقض للصلاة والناقض خارج الصلاة يعني البول ينقض خارج الصلاة وداخل الريح تنقض داخل الصلاة وخارج النوم ينقض داخل الصلاة وخارج الصلاة واضح قلت سامنا لأصل شرعي وهو اطراح الشكل وأن الشك لا ينقض اليقين وأن الشك لا يعتبر به طبعا نحن درسنا المقبل إن شاء الله تعالى بعد من تم مسائل هذا الحديث الفقهية وهي تقريبا عشر مسائل أيضا ولكن ليس فيها خلاف واسع كمسائل باب المزج. هننتقل إلى دراسة مفصلة لقاعدة الشك لا ينقض اليقين وتحتها عشرات المسائل الرائعة المهمة جدا لطالب العلم من مسائل في العبادات من مسائل في العقيدة من مسائل في البيوع من مسائل في الزبائح يعني سنذكر هذه القاعدة ونذكر أمثلة تطبيقية عليها لعلنا نعطيها حصة كاملة أو حصة ونصف لان كما قلت بأن درسنا فيه شيء من التكاملية بين العلوم الشرعية فما يصلح أن نفصل علم ماذا؟ الأصول عن علم ماذا؟ عن علم الفقه ودراسة هذه القاعدة مناسبة جدا لدراسة هذا الحديث لان هذا الحديث يعتبر دليلا على قاعدة ماذا؟ الشك لا ينقض لي اليقين وهذه القاعدة مهمة لأنها لا تطبيقات كثيرة جدا في حياتنا العملية في حياتنا العملية كما لو جاء الانسان قال لك أنا في عز زحمة خناء مع امراتي مش عارف إن كنت قلت لا طالئ ولا مش طالئ بس أنا فاكر كلمه خرجت بس الكلمة دي مش متأكد منها هل تقع الطلاق ولا ما يقع ها؟ لا يقع الطلاق لأن ده شك فنرد الأمر إلى ماذا إلى الأصل ما هو الأصل أن الرجل زوج وأن المرأة زوجة والشك لا يعتبر به واحد وقعت عليه مية من فوق والمية دي مية إيه؟ يعني زي يقولوا مزاب فهل له أن يصل الماء ده طاهر ولا نجس لأن المزاب ممكن يبقى فيه ماء إيه؟ وممكن يبقى فيه ماء ما يسأل ولا اعتبر بهذا الشك لان الاصل في الماء هو ايه فالمساله لا تطبيقات زي قضيه اسامه اسامه شك في الرجل لما قال لا اله الا الله هل اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشك قال له لا هل شققت عن عن قلب رجل مسلم وما كان ينبغي قتله وما كان ينبغي قتله فباذن انتبهوا يا طلبه العلم القاعده دي مهمه جدا فإبا إذن عندنا الدليل السامن الدليل التاسع وقوله في الصلاة يمكن حمله على الغالب طب ليه حملنا على الغالب قلت لأن أغلب الوسواس يكون فين في الصلاة ولأن الوضوء ولأن الوضوء تعلقه تعلقه الأكثر بالايه تعلقه الأكبر بالصلاة بدلاله قوله تعالى اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا يبقى قوله في الصلاهنا حملنا على الايه على الغلبة تاسعا عاشرا طيب قلت عاشرا قوله يخيل اليه والخيال هو الشيء الذي لا حقيقه له فمن اعتبر بعله الحكم لا يفرق بين الصلاه وغيرها ليه لانه قال يخيل يبقى خيال يبقى لا يبنى على الخيال شيء في الصلاه ولا في غير الايه في الصلاه لان الخيال لا حقيقه له قلت اخيرا ولان العبره كما قال صلى الله عليه وسلم يسمع صوتا او يجد ريحا وقوله يسمع صوتا أو يجد ريحا هذا حكم عام لا يفرق بين الصلاة وغيرها يبا هذه عشرة أدلة في أن ولست أدر لماذا هذه الدورة بالذات على عشرية لأن أكثر ما يقع في دورتنا الصيفية هذه هي العشر سواء أجوبة أو أدلة أو إلى آخر هذه عشرة ادله على أن الشك لا يؤثر لا في الصلاه ولا في ولا في غيرها وقبل ان ننتقل للمذهب الثاني نسمع طيب ما احنا قلنا هذا ما قلنا اصلا ان كونه فسر الصلاة أو عبر عن الصلاة بالمسجد لكن هذا لا ينفي العموم من الجهات الأخرى إنما هناك تلازم ولكن هذا التلازم لا ينفي العموم في الحديث وإلا فلماذا عبر الأصل بقاء اللفظ على ماذا؟ يبقى مسجد يبقى على ظاهره يشمل الصلاة وغيرها خاصة أن بعض عباد الله قد يجلس في المسجد أكثر من ماذا؟ من وقت الصلاة يعني أنت الآن تجلس في المسجد من الساعة ممكن السادسة إلى الساعة العاشرة وصلاتك فيما بين السادسة والعاشرة لا تجاوز ربع ساعة في المغرب وربع ساعة في العشاء فوجودك في المسجد اعم منين من الصلاة طيب يا طلبة العلم للمغرب أزن وإن شاء الله نترككم إلى الافطار حنجلس بعد المغرب إن شاء الله تبارك وتعالى جلسة نتم فيها هذه المسألة إن شاء الله تعالى وننطلق على خير بإذن الله اليوم ما في درس في مسجد الهدي المحمدي بل إن شاء الله تعالى درس الهدي محمد كما أسلف سوف يتوقف إلى ما بعد العيد من أجل أن انشغال بدورتنا الصيفية هذه إن شاء الله تعالى وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صحبه ومن ولاه وبعد يا طلبة العلم نقول مذهب الثاني هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أو يمكن القول بأنه مذهب المالكيه بالتفريخ ما بين الصلاة وما بين بين الصلاة <تصفيق> ذلك أن قوله صلى الله أو قول الصحابة رضي الله عنه أرضاه الرجل يخيل إليه أنه يجد أنه يجد الشيء في الصلاة وهذا صريح في تقييد الشك بالصلاة وعلى هذا وقع جوابه صلى الله عليه وسلم وعلى هذا وقع جوابه يعني لا ينصرف لا ينفتل يعني من الصلاة فيكون جواب عليه الصلاة والسلام قد وقع على ماذا على الصلاة يقوي هذا ما جاء في روايه أو في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من تسمية المسجد من تسمية المسجد قلت وتسمية المسجد كذلك في تقييد الحكم بالصلاة لأن المسجد ها هنا وقع قيدا وقع قيدا والأصل والأصل في المسجد انه موضوع للصلاه ثانيا ان تقييده بالصلاه ها هنا من باب الاحتياط وعدم اعمال الشك اما خارج الصلاه فالامر فيه سعه سعه وما فيه تضييق فلزم التفريق بين الأمر المضيق والأمر الموسع ثالثا والتفريق لازم بين الصلاة وخارجها لانه حال الصلاه لانه حال الصلاه في الغالب يكون ماذا يكون وسواسا اما خارج الصلاه فلا يكون وسواسا وقد قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لحاق يعني ولا لحابس يبقى الآن يا طلبة العلم المالكية قالوا بأن الحكم مقيد بالصلاة لتقييده النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأن جوابه وقع على القيد الذي ذكره الصحابي فيكون جوابه صلى الله عليه وسلم مقيدا لحال الشك في الصلاة يقوي هذا أنه جاء في رواية ابي هريره ذكر المسجد والمسجد ينوب عن ماذا؟ عن الصلاة ذكرى لأن المسجد ما وضع إلا لماذا؟ في انما إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال الله تبارك وتعالى في ذلك في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسم ويسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة ففاهم من هذا أن المسجد الأصل في انه وضع للصلاة فلما ذكر المسجد فهذا تقييد للصلاة أو تقييد للحكم بالصلاة هذا ثاني ثالثا لأن باب الصلاة هو باب احتياط من اعمال الشك أما خارج الصلاة فليس الباب هؤلاء باب احتياط إنما الأمر أمره سعة فليس هناك تضييق أن يتوضأ من هذا الشك الذي اعتراه واضح ورابعا قالوا لأن الغالب أن الوسواس يكون في الصلاة فالذي خارج الصلاة ليس إيه؟ ليس وسواسا فمن هنا فرقوا بين هذا وإيه؟ وزاك قلت جوابا الأول ولا يمكن حمل ولا يمكن حمل المطلق على المقيد هنا. لأن من شروط حمل المطلق على المقيد موافقة المطلق للمقيد وعدم المفارقة بينهما وها هنا المطلق يوافق المقيد ولا يفارقه والموافقة بينهما هي وجوب اطراح الشك وعدم إعماله وعدم نقد اليقين إلا بيقين ثانيا يرد هذا العمومات التي جاءت غير مفرقة بين حال الصلاة وغيرها فقوله صلى الله عليه وسلم أحدكم وقوله أحدكم عام يشمل الصلاة وغيرها سالسا وقوله رضي الله عنه في الصلاة هاهنا ليس من باب تقييد الحكم يعني بالصلاة ليس من باب تقييد الحكم بالصلاة إنما من باب ذكر الحال وأما جوابه صلى الله عليه وسلم فعام لما وضع وصفا كاشفا وهو أن يسمع صوتا يجد ريحا رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطراح الشك عموم الشك من غير تفريق بين شك وشك وهذا هو الراجح اطراح عموم الشك وعدم الاعتبار بأدنى الشك أو أعظم شك خامسا وهو أن ذكر الصلاة هنا لا يعد تقييدا للحكم وإنما يعد تاكيدا له لأن أقوى الشق يكون في الصلاة وأن أعظم الاحتياط يكون في الصلاة فسقوط الأقوى يتعيم به سقوط الأضعف والأدنى ثامنا سادسا وأنه سادسا القول بأن أكثر الوسواس يكون في الصلاة هذا لا ينفي عما خارج الصلاة هذا لا ينفي هذا المعنى عما في خارج الصلاة والوسواس كله يطرح والشيطان فيه يرغم سابعاً وكون أغلب الوسواس يكون في الصلاة فهذا لا ينفي معناه عما في خارج الصلاة وطالما أنهما اشترك هذا يقتضي التسوية بينهما حكماً تامناً والقول بأن هذا من باب الاحتياط فالاحتياط للصلاة أعلى من الاحتياط لخارجها تاسعاً ويرد هذا نظر صحيح وهو أن الاعتبار بمثل هذا الشك يولد وسواسا عظيما لا يفارق الإنسان وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى دواء الوسواس بإطراحه وعدم الاعتبار به عاشرا والتفريق بين حال الصلاة وخارجها في هذا لا معنى له لأن التعلق هنا ليس بالصلاة وإنما التعلق بماذا بالوضوء ولا تطرد دلالات النصوص الشرعية بمثل هذا بمثل هذا النظر وإذا حضر النظر اذا حضر الاثر بطل النظر وعليه يترجح القول باطراح عموم الشكل لا فرق في ذلك بين كونه في الصلاة أو كونه خارجها الله تعالى أعلى وأعلى بالله إن شاء الله انتهينا من المساله الثانية طلبة العلم وفي الغد إن شاء الله تعالى نتم مسائل هذا الحديث وهي عشر مسائل ونبدأ في قاعدة في قاعدة إطراح الشك إن شاء الله تعالى وأرجو أن لا أؤخر على موعد قازم لازم ما انبغي ان اتاخر عليك ان شاء الله تعالى وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى